وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظلوا, وظلوا أن لا ملجأ من, من الله إلا تُب عَلَيْهِمْ يَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ عَنُوا اسْمُ اللَّهِ وَلَا يَرْضَوْنَ بِأَنفُسِهِمْ عَن مَغْفِرَةٍ بَلْ كَأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَنَأٌ وَلَا نَحْبٌ وَلَا مَخْنَفَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا مَخْنَفَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يطَؤُونَ مَوْطِئًا يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ ولا ينام من عدو منينا الا كحب لمن بالمن صالح ان الله لا يدع اجرا محسنين وان ينفقون نفقه صيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا ولا يقطعون إِذًا <تبلاً> لَّنْ يَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ لِيُؤْمِنَكَ فِى الدِّينِ وَلِيُنْذِرَ قَوْمَهُمْ وَلِيُنْذِرَ طَرَفًا إِذَا رَجًا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ